مَثَنُ الْ الفَر قينكَ الأعم وَأَصَّ وَبَصير والسَّمية سَل الفَ قينكَ الأما وَأَصَّ وَبَصير والسَّم هل يَتَان مَثَ هل يَت I don't...